والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوه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 يطلع على الأفِدَةِ إنها عليهم مُؤصَدَةٌ في عماد مُمَدَّدَةٍ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل الكيدهم في تبليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكل